عَرْضِ بِاللَّهِ دِمِنَ الشَّيْثَانِ الْعَبِيدِ فاذا كانوا يستحيون فريقا فَالْجَنَّةُ <تصفيق> خالدين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لفضيله <تصفيق> الدكتور Top the poem. Hello. Hello. وفيق الذين استقوا بهم إلى الجنة I'm <laughs> سلام عليكم صبتم فاذخرون وَأَوْرَثْنَا مِنْهُ أَوْلَادًا مسبحون بحمد عظيم وقضي بينهم بالحق It's midnight, you Well, I What yeah. فَلَا خَوْفٌ